هناك دعا زكريا ربه قال رب هذلي من دنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو طائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك وَشرركَ بح مُصَدِقَ بكَمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيدَ وَحَصُور وَسَيدَ وَحَصورًا وَونَبًا وسيدا وحصورا مِنَ الصَّالثين قالَا رَبِّ عَّ يكُ وَلَ وَق قَلَغَن يحِبَ وَمراسِ حاق قالَالَ كَذلِكَ الله يَففعلُ مَا يشاء قالَا رَضّ جعَ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 يَا مَوْقِنُتِي لِرَبِّكَ وَاسْتَجِ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ غَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرمين